وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آ ل ه و صحبه و سلم أ م ا بعد معاشر المسلمين فاتقوا الله تعالى سارعوا إ ل ى مرضاته سارعوا إ ل ى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ا ع د ة ا ل م ت ق ي ن ز ي ن و م و ر دينكم ب ط ا ع ة ربكم و بالاستغفار و ب ا ل م ح ا س ب ة قبل العمل و بعده ايها المسلمون يقول الله جل و علا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون امر الله جل و علا بتقواه و ا ف ّ د ذلك بتكراره فانها وصيه الله جل و علا للعالمين لكل المكلف كما قال عز من قائل في كتابه ولقد وصينا الذين أ ُ و ت و ا الكتاب من قبلكم و اياكم ان اتقوا الله تقوى الله ب أ ن يعلم العبد ربه بما له من الكمالات و الجلال و ا ل ع ظ م ة و الكبرياء و أ ن يخضع لربه أ ن يقر له ب أ ن ه رب خالق و أ ن ه جل و علا منزه عن ا ل ن ق ا ئ س و أ ن ه مستحق ل ل ع ب ا د ة يقر بذلك فيخضع له و يؤمن بالذي جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم يا ايها الذين آ م ن و ا امنوا بالله و رسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي أ ن ز ل من قبله يؤمن بذلك ثم يمتثل ما أ م ر الله به يجتهد في الفرائض ويسارع إ ل ى الفضائل و الرهائض وسارع إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين يكف نفسه و يحجزها عما حرم الله جل و علا و يسارع ُ إ ل ى ا ل ت و ب ة و الاستغفار من تقصيره فيما أ و ج ب الله و من وقوعه فيما حرم الله جل و علا عليه فيه و يكون بذلك إ ن شاء الله جامعا ً للفضل ا ئ و للخيرات حامدا ً شاكرا ً تائبا ً مستغفرا ً ص ا ب ر ا راضيا فيرجى له الخير فمن رضي ب ا لله ربا وبمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا رسولا و ب ا ل إ س ل ا م دينا كان حقا على الله جل و علا أ ن يرضيه يزين نفسه ب ا ل م ح ا س ب ة و لتنظر نفس ما قدمت ل غ د و اتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون ينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى عمله و إ ل ى ما قدم له و إ ل ى ما يقدم ل أ ن له ع ا ق ب ة يصير إ ل ي ه ا و ل أ ن له دار ينتقل إ ل ي ه ا فليست الدنيا بدار مقامه و إ ن م ا هي س ر ي ع ة الزوال ر أ ى الرسول صلى الله عليه و سلم رجلا ي ب ن ي بيتا من خوص فقال له إ ن ا ل أ م ر أ ع ج ل من هذا فكيف مع ما في هذا العصر من بنيان ك أ ن أ ص ح ا ب ه يريدون الخلود في ا ل أ ر ض و إ ن كان نفس البنيان ليس محرما إ ل ا ما اتخذ في حرامه او كان و س ي ل ة و ذ ر ي ع ة إ ل ى حرامه و لكن ا ل ش أ ن أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن على تقى و دين و على ص ل ا ة يحاسب ا ل إ ن س ا ن نفسه أ ي ن هو من شرع الله أ ه و منقاد لشرع الله كتابا ً و س ن ة أ م هو ممن يتبع هواه فلا يقبل إ ل ا ما أ س ر ب من هواه فعلى المرء أ ن يخضع لله جل وعلا ولده أ ن يحاسب نفسه ف إ ن كان متخلقا بخلق حب الحق و إ ي ث ا ر ه فهذا يقتضي منه أ ن يكون خاضعا لله جل وعلا عبدا مفتقرا ً إ ل ى الله متذللا ً إ ل ي ه يحب دينه و شرعه يحب ما يحب الله من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ع م ا ل و يحب من يحبه الله و رسوله من ا ل أ ش خ ا ص فتكون موالاته لله و معاداته كذلك ف إ ن أ و ث ق عرى ا ل إ ي م ا ن الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه في الله لن يلال عبد ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن ولا ي ا م ل دينه و إ ي م ا ن ه إ ل ا لذلك إ ذ ا أ ح ب المرء لا يحبه إ ل ا لله و أ ن يكره أ ن يعود في الكفر بعدما أ ن ق ذ ه الله منه كما يكره أ ن يقذف في النار وفوق ذلك أ ن يكون الله و رسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه و سلم العالم يحاسب نفسه أ ت ع ل م العلم لله جل و علا أ ع م ل به في خ ا ص ة نفسه أ ع ل م ه الناس أ م كتبهم العلم أ م هو ممن يبث العلم طلبا ل م ر ض ا ت الله لا ل م ت ح الناس و ثنائهم أ ه و يرضي الناس بما يستخرج من علمه حتى يقال إ ن ه يخفف عن على الناس أ و يسكل عليه أ م هو دائر مع الشرع الشرع حيث ي د و ه فيفتي بما قال الله و قال رسوله صلى الله عليه و سلم لا يلتمس رضا الناس بسخط الله و هو يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه و أ ر ض ى عنه الناس و من التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه و أ س خ ط عليه الناس و في بعض روايات الحديث عاد ح ا ب د ه من الناس ذ ا م ا له و في المقابل من أ ر ض ى الله بسخط الناس قال كفاه الله م ؤ ن ة الناس لن يضره شيئا و إ ن قالوا و وصفوا بالتنطع او بالتشدد او وصفوا بالتراخي او التساهل او وصفوا بما يحلو لهم من كذب أ و نحن ذ ا ك كفاه الله م ؤ ن ة الناس ل أ ن ه موقع عن الله رب العالمين يبحث عن م ر ض ا ت ربه جل و علا و الجاهل يحاسب نفسه هل سعى إ ل ى رفع الجهل عن نفسه هل هو قاصد للحق يتحراه يهيئ نفسه لكلام الله و قبوله و لكلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و لقبوله يتعلم العلم لا ليمالي به ا ل س ف ه ا و لا ليجادل به ا ل ع ل م و لا ليصرف وجوه الناس به إ ل ي ه إ ن م ا يبتغيه طلبا للحق و للعمل به و إ خ ل ا ص ا لله جل و علا فيه فالجاهل يسائل نفسه هل ت ح ر العلم و هل سعى إ ل ى معرفه ما يجب عليه و ما يحرمه هل هو ممن يجاهد نفسه على طلب الحق و معرفته و إ ن كان مرا على نفسه فقد ي أ ل ف شيئا فيجد الشرع بخلافه قد يكتسب مالا فيجد الهدى بخلافه قد وقد فهل هو قاصد لتحري الحق والعمل وهكذا كل يحاسب نفسه كل عامل وعابد يحاسب نفسه قبل أ ن يعمل هل هذا العمل خير لهو نافع أ م هو ضار فيختار ما هو خير ويجتنب ما هو ضار من الاثم ومن الشرور وعليه أ ن يعلم ان الله مطلع عليه لا تخفى عليه خ ا ف ي ة واعلموا ان الله يعلم ما في أ ن ف س ك م فاحذروا يتذكر ا ل آ خ ر ة وحسابها والوقوف بين يدي الرب جل وعلا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 الله ا ل م ل ا ئ ك ة للعلم بما يفعل ابن آ د م لا يفوت ا ل ك ت ب ة شيء مما يقول ابن آ د م ويفعل ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد رقيب يطلع على ما يفعل ا ل إ ن س ا ن بل ما هم به أ ط ل ع ه الله جل وعلا عليه ولهذا اذا هم العبد بحسنه نادت الملائكه يارب ان عبدك فلانا هم بحسنه فيقول الله جل و علا ارقبوه ف إ ن تركها فاكتبوها له حسنا و إ ن فعلها فاكتبوها له ع ش ر ا يضاعف الله جل وعلا الحسنات و أ م ا ان هم ب م ع ص ي ة نادت ا ل م ل ا ئ ك ة الرب جل وعلا وهو يعلم إ ن عبدك فلان هم ب م ع ص ي ة فيقول ا ل ق ب و ه ف إ ن فعلها فاكتبوها له س ي ئ ة و ا ح د ة وهذا من حلم الله وعدله و إ ن تركها فاكتبوها له حسنه ف إ ن م ا تركها من ج ر ا ئ ي هذا إ ذ ا كان تركها لله جل و علا و إ ل ا ف إ ن وصل إ ل ى م ر ح ل ة العزم و إ ن ف ا ذ العمل ف إ ن ه يؤاخذ بذلك أ م ا سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول القاتل و المقتول في النار قالوا هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه إ ذ ن يحاسب العبد نفسه وليعلم أ ن له رب يطلع على كل ما يسكر منه يطلع على ما في الصدور يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور يعلم أ ن لله ملائكه يكتبون على العبد وله كل ما يقول ويفعل أ س أ ل الله بمنه وكرمه أ ن يوفقنا جميعا إ ل ى مرضاته و أ ن يجعلنا عابدين له على حسن حال و ا س ت ق ا م ة وصدق و إ خ ل ا ص و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو ا ل أ ف و ر لله حق حقه و صلاه و سلاما على من لا نبي من بعده و على آ ل ه و صحبه أ م ا بعد م ع ا ش المسلمين فيحاسب ا ل إ ن س ا ن نفسه كما سلف و مر قبل العمل و بعده أ م ا بعد العمل فينظر ف إ ن كان من ط ا ع ة س أ ل الله القبول و حفظها و ما ضيعها فللعمل او هنالك ما يضيع العمل و يحبطه و يشكر الله على من على ما من به عليه من ا ل ط ا ع ة و أ م ا إ ن عمل غير ذلك ف إ ن ه يسعى إ ل ى ا ل ت و ب ة و الاستغفار بل يتوب و يستغفر على الفور لا يؤخره ف إ ن القلب يظلم إ ذ ا تكاثرت عليه الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يسعى إ ل ى ا ل ت و ب ة و الاستغفار و إ ل ى الحسنات ا ل م ا ح ي ة ا ل ر ا ج ح ة إ ن عمل عملا غير صالح أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة يحاسب ا ل إ ن س ا ن نفسه و يكون حريصا على ذلك كما قال بعض الحذاق من أ ه ل العلم إ ن المؤمن التقيل ليحاسب نفسه أ ش د من التاجر في محاسبته لشريكه و من العدو لعدوه يكون رقيبا يتلمس مواضع الزلل و يتحين الفرص لمعرفه الاخطاء فعلى المسلم أ ن يكون محاسبا لنفسه اشد من ذلك اشد من الشريك لشريكه في عمل وتجاره و ب من رقيب يرقب صاحبه ليخطئ و يسيء فكذلك المسلم ينبغي ان يكون اشد يتذكر امر ا ل آ خ ر ه يتذكر ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض إ ن فاتته فذلك الخسران المبين و إ ن دخلها فذلك الفوز المبين يتذكر نارا وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة عليها م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م و يفعلون ما يؤمرهم يتذكر نارا طعامها الزقوم وفيها ماء حميم يشوي الوجوه يقطع ا ل أ م ع ا ء لا يجد متنفسا باردا ولا شرابا باردا ولا طعاما هنيئا ولا يجد ك ل م ة فيها تقدير له بل ما يجد إ ل ا ا ل إ ه ا ن ة والعذاب الحسي والنفسي يعرض له أ م ا جاءتك رسل و الله أ م ا أ م ر و ك بكذا و ن هوق عنكذا لقد أ ر ا د الله عز وجل منك شيئا يسيرا أ ك ن ت تفتدي اليوم لو كانت لك الدنيا و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه ا فيقول نعم فيقال له لقد أ ر ا د الله منك أ ي س ر من ذلك طاعات تؤديها ومحرمات تتركها وتتجنبها يتذكر ا ل آ خ ر ة ل أ ن من سعى لها سعيها وهو مؤمن ف إ ن ه يدخل ا ل ج ن ة ولكن لا بد له من أ ن يؤثر ا ل آ خ ر ة على الدنيا و أ ن يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى عندئذ ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى أ م ا لو آ ث ر الدنيا على ا ل آ خ ر ة ولم ينهى نفسه عن هواها بل أ ت ب ع نفسه هواها وتمنى على الله ا ل أ م ا ن وينغمس في م ع ص ي ة ك ل و م ع ص ي ة ولا يسمع للناصح ي ن ولا يرفع ر أ س ا بذلك فهذا إ ن م ا عليه حسرات يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي ه ا الناس قال بعض من له عقل و ح ك م ة أ ر أ ي ت م لو أ ن رجلا يبكي في ا ل ج ن ة أ ك ا ن هذا عجيبا قالوا نعم إ ن ه ل أ م ر ع ج ي ب أ ن يبكي في ا ل ج ن ة و قد أ خ ب ر الله جل و علا أ ن من دخلها لا يخاف بعدها لا يحزن لا يخاف يجد ما تتمنى نفسه وتشتهي إ ن ه ا ل أ م ر ع ج ي ب أ ن يبكي في الجنه قال أ ع ج ب من ذلك أ ع ج ب من, من ذلك من يضحك في الدنيا وهو لا يدري ما يفعل به في ا ل آ خ ر أ ع ج ب من ذلك من يضحك في الدنيا ولا يدري ما يفعل به أ ه و إ ل ى النار الصائب ويعذب فيها أ م هو إ ل ى ج ن ة ينعم فيها ولا يدري و إ ن كان مسلما أ ه و على إ ي م ا ن أ م على نفاق أ ه و على إ خ ل ا ص أ م على رياء اهو على صدق أ م على كذب أ ه و عبد لله طائع ام هو ممن يتبع الهوى و مضلات الفتن أ ي ه ا الناس يحاسب الانسان نفسه بعد العمل فان كان خيرا حمد الله و شكره و جعل من قلبه منه لله عليه لا العكس و يحافظ على, عمل على عمله و يسال الله القبول و يجتهد فيما سواها من الطاعات و ي ج ا ه د ن ف س ه على ذلك و إ ن ع م ل س و ء ان اول ش ي ة ت ا ب إ ل ى الله و ا س ت غ ف ر ه و أ ن ا ب إ ل ه و س ع ى إ ل ى ا ل ح س ن ا ت الى ما هي ل ر ا ج ح ة و ا س ت غ ف ر ر ب ه و أ ن ا ل ع ل الله جل و ع لا يقبل ت من ه من ي ح ا س ب ن ف س ه ح ق ي ق ة ي ن ظ ر إ ل ى حد ذ و ق ت ه أ أ د ى الواجب الذي في ذلك الوقت أ م ر عليه الوقت و هو يذكر الله أ م هو من الغافلين فو الله كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و سلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه و لا يصلون على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه إ ل ا قاموا عن مثل ج ي ف ة حمار فالمجالس أ ي ه ا الناس ينبغي أ ن نحاسب أ ن ف س ن ا فيها هل عمرناها بما هو مرضي من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل أ م م س ا ق ط من القول وسفساق من ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ع م ا ل يحاسب ا ل إ ن س ا ن نفسه هل اتخذ صداقات نافعه ترغبه في الخير و تكفه و تحجزه عن الشر ف إ ن ا ل م ر أ ة على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه و سلم فلينظر أ ح د ك م من ي خ ا ل ي لينظر في قلبه خ ا ص ة فوالله إ ن هذا القلب لو صلح صلح سائر الجسد و لو فسد فسد سائر الجسد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا و إ ن في الجسد مضغه إ ذ ا صلحت صلح ت سائر الجسد و إ ذ ا فسدت فسد سائر الجسد أ ل ا وهي القلب أ ي ه ا المسلم مبدا ا ل م ح ا س ب ة أ م ر ا لا ل ه ل د منه فقبل أ ن تحاسب يوم ا ل ق ي ا م ة حاسب نفسك أ ي ه ا المسلم في هذه الدنيا انظر إ ل ى ما مضى من أ ع م ا ر انظر إ ل ى من سلف من ا ل أ م م و ا ل أ ف ر ا د و من حلت عليهم ا ل ل ع ن ة و الغضب و العذاب و من ن مت ا ق ر أ في سير من مضى و سلف خ ا ص ة ا ل أ ب ر ا ر ا ل أ ت ق ي ا ء و فوق ذلك ان تقرا س ي ر ة النبي الخاتم محمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ن تنظر إ ل ى شمله ا و إ ل ى اجتهاداته و أ ع م ا ل ه و إ ن من ورع النبي صلى الله عليه و سلم و إ ن ه لكثير و هذا شيء من الورع يتضمن م ح ا س ب ة صلى مره ثم بعد فراغه من ا ل ص ل ا ة نهض سريعا و دخل بيته سريعا حتى رؤية ذ ل ك ف ي و ج و ه أ ص ح ا ب ه ر ض و ا ن ا ل ل ه ع ل ي ن ا س ت غ ر ب و ا من سرعة خروج ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م من ا ل م س ج د د و خ ل ه إلى ب ي ت ه ف ل م ا رجع ح د ث ه م ب أ ن ه ذ ك ر ت ا ص في ب ي ت ه نسيه لم ي ق س م ه فذهب ل ق س م ت هو ك ر ه أ ن يبيت أ و أ ن يمسي و ا ت ب ر في بيته صلوات ربي وسلامه عليه كان يحاسب حتى الصغار ويعلمهم الورع وجد الحسن رضي الله عنه وقد أ خ ذ ت م ر ة فكفه عنها وزجره خشي ان يكون من تمر الصدقه احاسب من ي أ ك ل نفسه أ أ ك ل حراما ام حلالا, أم حلالاً أ ح ا س ب شخص نفسه فيما يؤدي من عمل عام أ و خاص أ ض ي ع ا ل أ و ق ا ت أ ق ا م ب ا ل و ظ ي ف ة والعمل كما ينبغي ف إ ن ه أ خ ذ أ ج ر ا ف إ ن ه مقابل عملي اضيع على الناس أ و ق ا ت ه م إ ذ ا جاءه متعامل معه قال انتظر حتى نفطر فيبقى في إ ف ط ا ر ه ساعه أ و ما يزيد أ ه و يقوم ب ا ل أ م ا ن ة التي عليه على وجهها وهكذا كل يحاسب نفسه من رئيس ومرؤوس من حاكم ومحكوم من مدير أ و من غيره كل في, في مجالاته من طب أ و ه ن د س ة أ و ز ر ا ع ة أ و ت ج ا ر ة أ و تعليم بحسب مكاسب الناس تصلح لهم عندئذ دنياهم وتستقيم لهم أ ح و ا ل ه م ويرضى عنهم ربهم جل وعلا و إ ن م ا سياتي من أ م ر ا ل آ خ ر ة ك ما سبق لشديد ولهذا من أ ر ا د م ح ا س ب ة نفسه فليتذكر وقوفه بين يدي ربه جل وعلا ليتذكر سؤال الملكين له ليتذكر النزع وقبض ا ل أ ر و ا ح أ ه ي روح تخاطب أ ي ت ه ا الروح ا ل ط ي ب ة أ م هي روح غير ذلك يقال لها أ ي ت ه ا الروح ا ل خ ب ي ث ة يحاسب نفسه م ن الذي يجري له في ق ب ر ه من عذاب أ و ن ع يحاسب م ي نفسه أ ه و على ط ا ع ة حتى يختم له بخير أ م هو على م ع ص ي ة وسوء فيخشى من سوء ا ل خ ا ت م ة و ا ل ع ا ق ب ة ا ل م ح ا س ب ة لا بد أ ن تكون مع المسلم ليل نهار إ ن أ م س ى لا ينتظر الصباح إ ن أ م س ى يقلب ماذا فعل يومه ونهار ما كان من خير حمد الله و س أ ل المزيد وما كان من شر تاب واستغفر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 ونعوذ بك اللهم من الشرك والبدع وسائر الذنوب والمعاصي اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اختم بالصالحات أ ع م ا ل ن ا و ب ا ل س ع ا د ة آ ج ا ل ن ا اللهم اجعل خير أ ع م ا ل ن ا خواتمها وخير أ ع م ا ل ن ا اواخرها وخير أ ي ا م ن ا يوم ن ل ق ا د ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار وقوموا الى صلاتكم